بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده ألا ليوبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار التي تطلع على الأفدة إنها علينا مقصده في عمد ممددة.